for mm you. -hmm. Супер вообще. الحمد لله من أرض العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعلم وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط What is Allah Allah الله الحمد لله رب العالمين mm Allah السلام عليكم alaykum الله السلام عليكم salamu الله wa rahmatullah Bismillahi على sallatu وعلى sallamu وصحبه وسلم wa الله takar wa يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين ثم قال في الايه التي بعدها قل من حرم زينه الله الذي اخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين امنوا في الحياه خالصة يوم القيامه كذلك نفصل الايات القوميه يعني يعني الاسراف الإسراف لا, إلا الاسراف لا يضبط الا بالأرض الاسراف لا يضبط الا بالأرض فليس له ضابط مطلق انما يرجع فيه, يرجع فيه الى الاعراف ويختلف الامر من شخص الى اخر في الايه تلاحظون ان الله جل وعلا امر العباد ان يستمتعوا بزينه الحياه الدنيا من ملبس ومؤبل ومشرش ولكنهم نهى عن مجازره اللي هو كابن زميل صلاة. نهى عن جوازة الحد، وحتى لا يتوهم متوكم أن كل زينه ومتاع تدخل في حد الصلاة أو المسفاه قال قل من حرم مثينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق، لأنه لا من العباد من وصل إلى حد الغرور. نعدي الناس ينقسمون الى طرفين ووسط. ووسط هناك من الناس من يغالي في الطرف وهناك من الناس من يغالي في الاستعفال والأرض دطرف ودطرف فيرى في الطرف الأول أن كل نفقه إصاصة ويرى أن نفقت في سبيل الله عز وجل مهما فلا تسمى إصرافاً كما نص على ذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما نص على ذلك عبد الله بن مسعود وعبد عباس رضي الله عنه هنا. فما أنفق في سبيل الله فليس حساب فرض لك مثالاً أو مثالين على الطرفين لو أن القصر من الذهب أو الفضة، ودع الناس إلى قصر، فالشمعاء العظماء والكبراء كثير من المجاهدين يهجمون الملك على قصره العظيم. ثم دعا وعذب الملك. الخطيب سعيد الملك اللي هو يكتب بين بين عد الناس ويكتب يوم عرف وهكذا، وهو منذر ابن سعيد بن Я считаю, что я не знаю, لا افضل الفرق بين هذا وذاك النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فاعطاه غنم بين جبلين سائما عايز ذم ياكل فاعطاه غنم بين جبلين ايه السر ده ايه السر هل هذا سر كلا. فتدبر مهما انفرد في سبيل الله فلا تصرف في ذلك كلوا واشربوا لكن بالاقتصاد ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين قل قول هذا واستغفر الله فيه.